Book tyyksi. Yhdeksänkuun tyyksi. Yhdeksänkuun tyyksi. Yhdeksänkuun tyyksi. Yhdeksänkuun tyyksi. Yhdeksänkuun tyyksi. Yhdeksänkuun الجمل الجانبية باستخدام أن واحد سأبرنا إيه ك هو ربما سيتحسن الطقس غدا ربما سيتحسن الطقس غدا كيف عرفت هذا كيف عرفت هذا تويونت <تكلم> أنه سيتحسن. أمل أنه سيتحسن. هنطلي فارمستي. سيأتي بكل تأكيد. سيأتي بكل تأكيد. هل هذا أكيد؟ هل هذا أكيد؟ Tiedän, että hän tulee. Aalamu, anna huu sajäti. Aalam, anna Hän soittaa varmasti. Sajatasilu biltäkiid. Sajatasilu biltäkiid. Oikeasti. Hakkan? Hakkan? Luulen, että hän soittaa. أعتقد أنه سيتصل. أعتقد أنه سيتصل. فينيون فارماس النبيذ عتيق مؤكدا. النبيذ عتيق مؤكدا. ديارتكو ذلك بالضبط؟ أتعرف ذلك بالضبط؟ أظن أنه عتيق أظن أنه عتيق pomo مديرنا يبدو حسن المظهر مديرنا يبدو حسن المظهر oletteko sta mieltä أترى هكذا هكذا olen sitä mieltä, että hän näyttää jopa todella komealta. Äna ara, hadta annahuja du hasan Jiddan. Äna ara, hatta annahuja du hasan Jidan. Pomolla on varmasti tyttöystävä. Ledel Mudir sadikatun bittakid. Ledej El-Mudir sadika, bilta kid. Uskotteko todella niin? At takidu zalika hakkan? At ta'taqid Se on hyvin mahdollista, että hänellä on tyttöystävä. Innehu mumkin jiddan anna ladayhi sadiqa. Innahu mumkin jiddan anna ladayhi sadiqa.